انا جننني الغرام مش قد احبك سيدي تراني بلساني الكلام وحايرني مش قد احبك سيدي انا جننني الغرام مش قد احبك سيدي تراني بلساني الكلام وحايرني انا ابتدي انا جننني الغرام مش قد احبك سيدي طرب لسان الكلام وحايل يا لذيذ يا حبيب الروح غيرك ما هو هيك دورت شخصك ما نجيل يا حبيب الروح غيرك ما هو هيك دورت شخصك ما نجيل قرن قرن قرن ساكن بالعيون بالكثر ما بيها حبك حير الصدق الكون جد شفت عشقك انا ما كن صدق ما يجون لان حبك بيها عايش واصل لحد الجنون صرت انا هوايك بيك تجننيد نضغر باسمك حبيبه ولعييد صرت انا هواك بيك تجننني نظفر باسمك حبيبت ولعي انت محبوبي وبيك تجننني دورك وغير شخصك مالقيه مالقيه مالقيه انا جننني الغرام مش قدك يا سيدي قلب الانسان الكلام محيرني يا لكني انا جننني الغرام مش قدك سيدي يا بلسان الكلام محيرني يا يا حبيبي لا ودك ما هو ودك يا روحي يا حبيبي الروح ما هوك لو هو ورد وغير شخصك ما غير حبك يا علي ولا حب سكندلالي ماشي تتنك لك وحب انت كلها ماليه انت كل عمر وحياتي انت حبي الغالي لون احب غير شخصك وانت شاغل بالي وانت شاغل بالي والله بس حبك ابد ما اريد عيب وينبض باسمك على هذا القلوب هذا القلب والله, والله بس حبك ابد ما اريد عيب وينبض باسمك على هذا القلوب كل وقت حبك سار لا ما نسيت كل وقت حبك سار لا ما نسيت و مجنن الغرام مش قد احبك سيدي دار بلسان الكلام وحايرني انا ابتدي انا جنن الغرام مش قد حبك سيدي دار بلسان الكلام وحايرني انا ابتدي يا حبيبي الروح غيرك ما هو هيك وغير شخصك ما نلاقيه يا حبيبي الروح غيرك ما هو غير ما هتف جار الشعر يا سيدي من الوصل انت كلك معجزات ومعجزات بكل حرب انت حيرت العقول بالكرامه وبالشرع وانت لو ما انت بذل دين ما ظن ينعرو و لو ما انت بس الدين ما ظن ينعره الدين ما ظن ينعره حق هي بمحبك جنن والتخار وحق افدي الروح هذا العمر لو ما انت هوك ما ظن بقيت دورت وقير شخصك مالقيه جت مني الغر قد احبك سيدي طارب انسى الكلام وحايرني انا ابتدي انا جنني الغرام مش قد احبك سيدي يا حبيبي الروح غيرك ما هو هيك دورك يا حبيبي الروح غيرك ما و ماكو غير شخصك ما نجي بارلره بارلره ببتناو حبيبي قمت أشوفك من نجيك ودخل الحضره يا غالي حتى دبروح يا حبيبي ها يا واصلنا اللحظه والله يخيب كل من يا حبيبي اللي ما مثلك ابد انت ايد قل هو الله واحد يا حبيبي اللي ما مثلك ابد انت ايد قل هو الله واحد نار شوقك يا حبيبي توجر دورت وغير شخصك مالقيت نار شوقك يا حبي بتوجرد دورت وغير شخصك مالقيت بصوت اردود الحسيني المبدع حيدر العادي كلمات وانحانه الشعر الحسيني المبدع عمار الموالي الهندسه الصوتية والتوزيع عباس الملا تم التجيل في مؤسسه واستوديوهات الكوثر الاسلاميه باداره عباس المله موبايل 07818088386